في بلده الباغوث في بلده الباغوث ثلاثه الاف في مصل وضيقت ارواحهم وما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله يا ربي قد مادت بلاد شامنا قد كانت الباغوث مع بنيانا في الأرض ينعي أهلنا جيرانانا من يبلغ الأهل البعيد بحالنا يا ربي قد مادت بلاد شآبنا قد دكت الباغوز مع بنياننا في الأرض من يبلغ الأهل الباعث بحالنا بل من يحدثهم بشأن حقوقنا أو عن قصاص كي يناد بثأرنا رباه ما للقوم عنك من الغيناء شيء فلطفاً يا لطيف بحالنا قد طال يا ربي بنا هذا البلا وتكالبت غرب على إسلامنا رباه وحدك قد رأيت تكالوبا كذبابات قد صادفت جرحا بنا كبعوضات لما كار أصحابنا وفدت لي كي بعض دمائنا يا أمات الإسلام كيف هوانونا والموت من كل الجوانب حقنا يا جرحان المنسي يا باغوزانا سنضمد الجرح الباليغ بفعلنا سنضمد الباليغ بفعلنا أشبابنا قوموا لنصرة دينكم فعصائب الكفار قد هموا بنا فربي ناصر كل مرء قد قام منتصرا لذين نبينا فتوحدوا حتى تعيدوا عزنا أمجاد عمر في القديم ومجدنا فاخذ السلاح وقم لربك ساعيا لا عز إلا شبابنا امول نصره دينكم فعصائبكم فارقا هم بنا قوموا فربي ناصر كل امرئ قد طام منتصرا لذين نبينا صولوا كصول الأسد في ساح الوغى لتسطروا بدماء كفر مجدنا وتيقنوا الناس نغلب كفرهم